هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا لسعي حثيث لاجل البناء لاجل الرقي لاجل النماء لسعي حثيث لاجل البناء لاجل الرقي لأجل, لاجل النماء نلبي نلبي سلام سلام سلام على الاوفياء سلام سلام على الاوفياء يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا بين الجميع بمد وحب وخير نشير بقول جميل وخلق رضيع نشيع التواصل بين الجميع منحي الترابط بين الجميع بمد وحب وخير نشير بقيم جديده و اخلاق رفيعة لنشيع التواصل بين الجميع نشيع التواصل بين الجميع هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا علاج والطواهير شان لنا نريد البناء نريد البناء ونسلوك سبلا لذكاهنا نخفيف دوما لكل عنا نخفيف دوما لكل عنا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا نطوّر نمضي سبيلا لنا ونعقاض دوما متاسبنا نزيل التغلّف عمز الكسال نشجّع نحو البناء والعمال يا الخسال نجدع نحول بلا والعمال نجدع نحول بلا والعمال يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي نتبنى السهاري وبدل الكبار نقوي وندعو الى الازدهار لحب الصغار وبدل الكبار نقوي وندعو الى الازدهار نقدم دوغان لكل الشباب خطابات توسل من اعمال خطاب خطابات توسل من اعمال هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا